Niech mi się nie uda, niech mi się يلا تحن łow, pń, gnie, le tchabłę. Ca ręnie, o kłamę. Pń, pń, gnie, لو كتلمور وانا صبور تغلط وانا اضل عدور قلب اخذي لو اردي لو خليني عايش فور يخ يلا اسمع لو ترجع لو من كل حياة تطلع لو تبعيد لو بسوين لقدر رايح لو ترجع شو الرب مو حبيتك, حبيتك, حبيتك داريتك داريتك تروح وتجي بعينك بشي اذا بتي غرب بيتك اعوج دومك تمشي ما شايف منك شيء hatta mel en'adhel ma شفو الدور دمي فور ليش اتحملك مجبور اعقل بس يمتى تحس يومي القلب مكسور يلا اسمع لو ترجع لو من كل حياتي طلع لو تبعد لو تسرد لقب الرايع لو ترجع وصلت حدها وتالي تالي شخليت انت بحالي عندك نقص عشت برخص وانا لك غالي جاملتك مقصدي قصدي فتره قلت تعدي عدا العمر وهموم عمر يا رب ارجوك ايدي يا رب ارجوك ايدي